لوحة إيمانية تعبر عن عظمة هذا الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 اشهد ان محمد رسول الله حیع الى الصلاة حیع